بسم الله الرحمن الرحيم فصالة فصا الزاجرات فجمع تتداعى علوم السما من الههكم رب السماوات والأرض وما بينك وما ورب النشانك إلا دين السماء الدنيا بزينة من شواكب وحفظ من كل شيطان مالد لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويتم فعلا من كل جانب بحورا ولهم عجاب وافد إلا من حدود خبت الخبتة فأتلع أبو شهاب مستاطب فاستخدم أمم أشد خلقا أمم خلقنا إنا خلقناهم من صين الوادل ملعجلت وإسخرنا إذا بشرون ألسلون وإذا رأوا آية يستخدمون وقالوا إن هذا إلا سخر مبين فَإِنَّ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَمْثَالُ الَّذِينَ يَصُدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَأَنَّهُمْ فِي حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ يُصْعَقُونَ أَوَ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ قُلْ نَعَمْ وَعِنْدَ رَبِّي السَّخَائِرُ فَإِنَّمَا هِيَ يَوْمَ <سؤاليبي> الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ تُنْكِرُونَ أَصْحَابَ النَّارِ كَانُوا بِهَا يُؤْمِنُونَ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ إِلَّا <وما كانوا يعبدون> <مير جنب> اللَّهَ فَأَحْسَنُوا إِلَى أَهْلِ الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْيَتَامَى وَالسَّائِلِينَ وَقُولُوا لا تسمى سماكمون بل زمر يوم التشديد وعقم لهم ما مر بابي قالوا إنكم كنتم سأخوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان من الخوف قوما يتاغين فحق علينا يا قوم ربنا إلا مبارئ دون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانون باقل لهم يا إله إله إله إلا الله يستفرون ويقولون إنا نساركوا آمنتنا لشاعر مجلون بل شاعرون انذار للمرسلين انكم لغاو قل عذاب الالم وماذ ذنوا الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم المرسلين لهم فسلوهم مشرمون في جنات النعيم على سور المتصابرين يطار صلوم بكفر المعيد دي ماء على الذكي الشارلين لا فيها ضول ولا ربع الهار الزفاد وعندهم قاسرات الطرق عيد كأن النبيضا قال بعضهم على بعض يبسلان قال قاعدوا منهم إني كان لي فريق يقولوا أنك لمن المصدقين أيضا نشنا وقلنا كرابا وعراما لئنا نبينان قال هم انسوا المصدقون فطلع فرعاه غيثا قالت الله كثة سردين ولولا نعمتنا الدين كرس من المقبلين أفما نحن بميتين إلا مرسدنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا هو الفرز العظيم لمكرنا ذا فلأغل العالمين خير نزل من شجرة الزكوم إنا دعا لها فتنسا للظالمين تخرج في أصل الجحيم طلبا كأنه رؤوس الشياطين inn ya'ishuna min la tamanna min illati huma sumayna lam ya'alayha 'ala taubam min al-qaliyyin thumma inna marji'ahum ila al-jahim thumma inna inna l'om al fawala allah min samun لقد <تبضل> لقد لقد لهم أكثر الأزوارين ولقد أرسلنا في الحلم المنزلين فانظر من كيف كان عاقب سلم المنزلين إنا عباد الله المخصيين ولقد لادانا نوحهم فلنعم المشيبون ونجينا بوانهوانه من وجعلنا بريته من باقين ودرسنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المصرين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيرة من إبراهيم إذ جاء ربه قال اليابين وقومه ماذا تعبدون ائتنا انها تنجون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر في النجوم فقال اني سقيم فقال اني سقيم فجرى لو عندهم الدرين الى آلهتهم طراغ الى آلهتهم فقال انا تأقلون ما نكمل auprès se သ anh hi va Bimiufata la lo la قال أتعبدون ما تنحسون والله خلقكم وما تعملون قالوا ارنوا له بنيانا فألخوه بالجحيم فأرادوا بني سيدا فاجعلناهم الأسفرين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هبني من الصالحين فبشرنا يبونان حليم فلن يبنى معه السعيق قال يا بني قال له بني اني ارى فانظر ماذا ترى قال يا اذك تسعى تؤمر لن تذني شه الله من الصابرين فلما رحلنا وتلهوا للجلل ولا بينه ان يا بَقِيَتْ دَقَةُ رَؤْيَا كذلك كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُصْطَفِينَ إِنَّ هَذَا لَنَوَالُ الْبَلَاءِ النَّبِيهُ وَبَدَيْنَا فِيهِ نَحْنُ عَلَيْنَا لَمَسْنَا عَنْ سلام على ابراهيم سلام على بني اسرائيل ان الله من عباد الانام المؤمنين ودشن لهم الرب من الصالحين وباركنا عليهم وعلى احفادهم وننذر لهما مسلما وظالما لنفسه مبين ولا قيل على موسى وهارون ونسينا ما وقومهم من علينا في سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَنَالٌ لِلْعِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلَيَّ لَإِيَابِكُمْ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَغْلِي لِلْمُكَذِّبِينَ سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مَنَالٌ انما نؤمن تاو منكم اليس تخون اتلهون بعدها وتدرون احسنا الخالقين الله ردكم الله ردكم عباد المساول الاول فكذبوا فاننا نحن نحمره الا الى الله نخلقا ورجعنا عليه في سلام على الياس لمن كذلك ماذا إِنَّ اللَّهَ مِن عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَإِنَّهُ ظَنَّ مِنَّا الْمُغْتَرِّينَ لَنَجْزِيَنَّهُمُ الْأَجْرَ الْأَعْظَمَ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ ثم زمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصدحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ إل أبغ إلى الفلك المشعون إذ إل أبغ إلى الفلك المشعون فساهم بكان من الملحمين كيف فده مرحوط وهو ملين فلولا أنه كان من المصدحين لَلاَ إِلَهِ <سؤال> إِلاَّ هُوَ ۚ إِلَاهُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۚ فَلَنَبْدَأَنَّ الْحَقَّ وَلَنَسْتَقِيمَنَّ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ النَّخْلِ وَأَنْهَرْنَاهُ إِلَى آيَةِ الْقِمَاءِ نَزِيدُونَ فَأَمِنُوا فَلَسْتَعْلِمُونَ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ ۖ تَشَفَّعُ إِلَيْهِ مَا لَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ وَلَمْ يُبْدَ ألا إنهم من إفتهم ليقولون ليقولون ولد الله وإنهم لكاظبون أفضى البنات على البنيت معنكم كيف تحسنون أبلا تبكرون أم لكم خضان مبينون بعتوا بكثابكم بعتوا بكتابكم إن كم صادر انتهى نصها ولا قدر ما تجيء انهم سبحان الله سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين فان نسبنا وعبدونها ان شمالي لساتين ما انتم على المذاتين الا من موقع الجحيم وَ منَّ إَّ يبوم بن نو وََّ لا نحن الصون وَإَّ لا نحن المسد فغان وَإي شوم يقولون وَلا وَلا يذناك لَسُنَّ عِبَادَ الرَّحْمَنِ مُخْصَيَةً كَفَرُوا بِكَفْرِهِمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ كِبْرَ السَّلِينَ تَنَادَى عِبَادَنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ جَنُودٌ لَّنُصِيبُونَ وَإِنَّ جُنْدَ جَلَالِهِمُ الْغَادِرُونَ يَتَوَلَّعُ عَنْهُمْ عَتَاشٌ وَأَصْلُهُمْ بَكَرٌ يَنصَرُونَ أَفَلَا لذا جلد ساحة من فساحة صماحي من جريم وتولى عنهم حتى أهلين وعبصال فسوف يمصرون سبحانه ومكت رب العزة عنا يصفون على المرسلين والحمد لله والحمد لله رب العالمين